الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ام ان نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا الا ليقربونا إِلَى اللَّهِ زُلْفَاءَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار نَهَارِي وَيَكْوَرُهَا عَلَى اللَّيْلِ وَيَكْوَرُهَا عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ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 اذا تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى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 إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ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 بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لي ان اكون اول المسلمين قل انني يَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تَعْبُدُونَ مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا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 يا عباد فتقون والذين نجتن بالطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه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 فَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 طَرَأَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ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 اليس في جهنم ما مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما شاءون عند درك بِهِم ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اليس الله بعزيز ذي انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضرا هل هن لكاشفات ضره ان ارادني الله بضرا هل هن لكاشفات ضره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 ిహి అదూ ఉహ్జిహి విల్లు అలై అదీ ఇల్ అలై కల్కి ఫద ఫలి నఫ్సి వ يضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنْ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 ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فوسيهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا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 قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ ఎన్నీలూతూల చరౌ ఎన్నలీ కర్ర కూ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 وَلَقَدْ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ రక్తబొన్ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ కుం مِنَ الشَّاكِرِينَ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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ابن النبين والشهداء وقضى بينهم وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون فَيَدْكُ كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم مزمرًا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين